ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء كذب كل بلت كذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم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 109. ويتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ اللي